I'm سرحه وطلب بالفرح طرحه والضحكه معانا يا شمس يلم يا اللي بالدف بالود يا وانا والدنيا فرحه وفر حوسه يا علا يا شمس يا اللي مصحطه بالضحكه ودعنا ضمان وفردنا للسكه لونها ضحكه <تصفيق> ودعنا ضمان حوسه يا شمس يا اللي مصبنا يا شمس يا اللي مصبنا بتبتجل وندى وانا يا شمس يا اللي مصبنا بتبتجل وندى وانا الشرو وانا الشرو وهوانا شرو وهوانا شرو والدنيا فرحة وحوسه يا شمس يا اللي